ستة. استمع إلى الحوار ثم اقرأه واكتبه في دفترك. آمالنا. اليوم سنتكلم عن آمالكم. مثلاً ماذا ستصبح في المستقبل يا كمال؟ سأصبح طبيباً نفسياً يا معلمي. لماذا تريد أن تصبح طبيباً نفسياً يا كمال؟ لأنني أريد أن أساعد المرضى نفسياً وأنت يا ملكة، ماذا ستصبحين في المستقبل؟ سأصبح قاضية، لأن القاضي يحكم حسب القوانين وأنت يا محمد، ماذا ستصبح في المستقبل؟ أنا سأصبح محامياً، وسأدافع عن المتهمين وماذا ستصبحين في المستقبل يا نور؟ أريد أن أصبح طبيبة الأسنان، بس أعالج الأسنان يا سامي، ماذا ستصبح في المستقبل؟ أنا سأصبح صحفياً، أنا سأنشر الأخبار في الجريدة أتمنى لكم التوفيق يا طلابي